شبكته ومنتديات الشيخ سعود الشريف تقدم لكم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يحجبك قوله في الحياه الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه الله على في قلبه وهو انا الذن وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أقبته العزة بالإثم فحسبه جهنم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا دُخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خطوات الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُّبِينٌ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 مِنْ آيَةٍ بَيْنَه وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جاءته فَإِنَّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الحياة الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ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 والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أدى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إ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 وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيطاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون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 قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من, كم من فئة قليلة ولبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين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 يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نَتْلُوهَا عليك بالحق وإنك لمن المرسلين صدق الله العظيم